وَمَا أُذَذْزُِونَسِي فِ نَفْسَل أََّ رَةُ بِسّءِ إِلَّا مَا رَحمَ رَبِّي إِ رَبّ غَفُور الرَّحب وَقَالَ الْ المَلِكُؤتُونِي بِهِ أَستَخْلِ الصُلِ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 اِخْوَهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالُوا قال تُؤْنِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ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 وَقَالَ لِفَتْيَانِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وإنا لَهُ لَحَافِظُونَ